لَهُمْ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَأَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَايِمَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَايِمَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعذلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اِلهٌ مَعَ الله بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ قُلَفَاءَ الأَرْضِ اِلهٌ مَعَ الله قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يهديكُم فِي غُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بِشْرَان بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهُمَّ عَلَّهُ الله تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ